وانتشار الفساد المالي ناس يسكنون في بطون اوديه وتباع عليهم الاراضي ثم يأتي السيل ويجرفهم ويقتلهم ويصبحون موتى بسبب الفساد المالي مشاريع تسمع انها تقام بمثلا مئتي مليون وثلاثمائة مليون في بلد وتقام في بلد اخر بمليارين وثلاثة وتسأل اين ذهب الفرق بين هذا وهذا انه الفساد المالي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 او مسؤوليه او امرأة في بيتها هي مسؤوله عن مال زوجها او شخص خرج مع اصحابه في سفر فجمعوا مالا لينفق عليهم فصار عندها نوع من الفساد المالي كل واحد له نوع من الفساد المالي يختص به سواء كثر او قل نحن لا نزال معكم في برنامجنا مسافرون السلام عليكم يا شباب السلام عليكم ويزيكم خير يا حمد. أحمد. الله يحفظك يا سامي كيف حال الشباب؟ الله, الله الحمد, الحمد لله. لله طبعا يا شباب إحنا مسافرون نحاول دائما نتكلم في المواضيع اللي لها علاقة مباشرة بالناس وأيضا مواضيع عن نصحة التعبير غير عادية يعني مثلا كان ممكن نتكلم عن بر البرواردين لكن أحيانا تسمع الخطيب الجماعة تبي يتكلم بالروادين تشغل الراد بالروادين انه يوزعون عليكم مطويه في المسجد بالروادين اي هو كذلك فهي المسألة احيانا اصبح عند الواحد نوع من التشبع وانت ما تستطيع انك تخترع ايات جديدة ما هم الناس سمعوا كل الايات اللي وارده فيه وتكررت عليه ما تقدر تخترع احاديث حتى تأثر في الناس خلاص المسألة فنحن نحتاج الى ان نتكلم عن اشياء ايضا ملامسة لواقع الناس والطرح فيها قليل ويبدو أن سقف الحرية يعني قد قد ارتفع فصار الواحد الآن كلام فيها ينبغي يكون مباشرا في تحديد المشكلة الذي ينظر اليوم في الواقع بصراحة في الثورات العربية التي حصلت ثم المليارات التي وجدت عند الرؤساء الذين كانوا رؤساء لهذه البلدان يعني مثلا لما سقط رئيس تونس لما سقط رئيس مصر لما وقع ما وقع مثلا في ليبيا في في سوريا في في غيرها تجد ان هذه المليارات التي كانت عنده مع ان واقع الشعب في حاجة ومسكنه وفقر طيب ما انت واحد من الشعب ووصلت الى الحكم عن طريق الانتخاب طيب من اين لك هذا ما في احد يسأل من اين لك هذا وايضا اذا نظرت في المشاريع التي تقام تأتي مثلا شركات معينة من الخارج لاجل ان تقيم لهم مثلا جسر معين أو, أو تبني لهم مستشفى كبير أو وأحيانا هذه المستشفيات يكون متبرع بها من دول أخرى فإذا نظرت فإذا المرصود لهذا المستشفى مثلا مثلا مئة مليون دولار أو مئتين أو مليار وإذا هذا المستشفى لا يكلف إلا النص بناء على يعني الميزات والمواصفات التي وضعوها بدل السرير ما يشترى مثلا بما يعادل خمسة ألاف دولار أخذ السرير مشي حالك بدل ما كان كهربائي صار هو يدوي ونزل مثلا من خمسة ألاف إلى ألف دولار طيب الأربعة ألاف هذه اللي اللي زادت من الميزانية ذهبت في جيب من هذا يا جماعة نتكلم عن الفساد المالي النبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا فيما يتعلق بالمال لأنها يعلم أنه كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما الواحد يحب المال ويحب اكتاره والعجيب أنك تجد أن الإنسان لا يحتاج أصلا من الأموال إلا قليل يعني واحد فرضا يملك مئة مليون دولار نتلا الله يرزقنا يعني آمين. فاشترى بيتا نتلا بما يعادل عشرين مليون دولار م. يعني تقريبا ستين سبعين مليون ريال بيت لك ان تتصور بيت بسبعين مليون شلون بيكون حجمة؟ اشترى سيارات السيارة مهما دفعت فيها يقولوا بتوصل مليون دولار ما اشترى اربع خمس سيارات من هالغالية جدا وحصة عندها وطقلة ايضا طيارة خاصة من لن يستطيع ينهي هالمئة مليون صح ما والله لو يصرف بيديه ورجليه ما يستطيع ينهيها ويخت ومدرئيش ومع ذلك تجده لا يكتفي بهذه المائة مليون دولار بل يحاول أن يتكسب يميما ويتارا يليس يتكسب بالحلال حرام كان سكتنا مثلا بالحرام وأكل لأموال الناس ويبدأ يعني يفرح أن الأرقام تكثر أمام أرصدته وبدل ما يكون في مثلا ستة أصفار يريدها تصل إلى ثمانية إلى سسعة إلى عشرة ويشعر كل يوم بالفرحة بس كلما جلس يفكر اوه انا املك هنا 15 مليار والله زين طيب هل تستطيع انك تصرف ال 15 مليار ما يستطيع لذلك الكلام ليس على اكتساب المال اكتساب المال ما في مشكله الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما في باس والنبي عليه الصلاه والسلام اشتغل قبل البعثه بالتجاره وايضا الصحابه اشتغلوا في الاسلام بالتجاره عبد الرحمن بن عوف لما مات يقولون ورثت كل واحده من زوجاتها 4 ملايين درهم عندها اربع زوجات يعني مجموع ما ورثته الأربع زوجات ستة عشر مليون درهم الستة عشر مليون يا شباب هذه الثمن من التركة يعني الزوجات يأخذون الثمن لا لا. فالثمن ستة عشر مليون <تصفيق> الستة عشر مليون لما تكون ثمن حتى تحدد التركة كلها كم اضرب ستة عشر في ثمانية يطلع عندك ثمانين وثمانية واربعين قولوا معايا .طبعاً 126، 186. 186. طيب هاله هذه الكثيرة التي عنده، ومع ذلك هو من العشر المبشرين بالجنة، <تصفيق> وهو الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما ويكون في الجنة قال يا رسول الله أنا اللي أشتري، فكان يبدل في المال، ومع ذلك يموت ويترك لذريته مال. ليست القضية إنك تكتسب المال، القضية يا أخي أن تكتسب هذا المال من حلال، لذلك ما يقع اليوم مع الأسف من الفساد المالي. تجد مثلاً مناقصات لوزاره من الوزارات، وزارة صحه وزارة مواصلات، وأي أي وزارة تتعلق بالأمور الخدمية للناس، حتى وزارة شؤون إسلامية، وزارة شؤون اجتماعية، وزارة تتعلق بأمور الاتصالات وغير أي وزارة من الوزارات تحتاج احيانا إلى أنها تشغل الشركات الموجودة في البلد، تحتاج مثلا إلى حفر حتى تمدد كيبلات مثلا للاتصالات او مثلا كيبلات للكهرباء أو بناء مستشفى او, أو كل غير ذلك أو بناء مساجد.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 أين الشركات التي نفذت هذا وأين المهندسون الذين جاءوا يدققون ويوقعون الموافقة عليها هذه هي المشكلة تجد أحيانا بنايات تدخل بناية فإذا هي ما شاء الله عليه يعني أحسن ما يكون ثم لا تكاد هذه البناية مر عليها ستة أشهر أو سنة إلا بدأ التصدق وربما سقطت على رؤوس أصحابها هذا هو الفساد المالي الذي نتحدث عنه طبعا الله سبحانه وتعالى يعني أكد على الأمانة وقال الله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون زين عهدهم يعني عقد بين وبين انسان وامال لما اتى واعطى انسانا مالا وأقول يا فلان انت يعني مسؤول عن هذا المال السابقون ايضا كان عندهم انواع من الامانات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اعدادا من القصص طبعا اذا تاملت وجدت القصص التي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لا يذكر اي قصه لاصحابنا لا. لما يختار قصه من الاولين يختار قصه كأنه يقول يا صحابي يا اصحابي بهذا او احذروا من فعل هذا او نحو ذلك يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من الاولين اشترى من رجل ارضا طيب اشترى الارض جاء يشتغل في الارض بيحفر ويزرع الاشجار فحفر جهة منها فوجد جرة من ذهب جرة مليئة ذهبا فما اخذها ذهب الى صاحب الارض الاصلي يا اخي انا وجدت هذه الجره في البيت تفضل في الارض هذه جرتك فذاك الرجل تحرج من اخذها وقال له والله يا أخي انا بعتك الارض بما فيها فاخشى ان حرام اني اخذ الجره هذه وذهب فاختلف وقال الاول انا ايضا والله يا اخي الذي اشترى الارض قال انا ما ارى انه حلال لي لاني انا اشتريت الارض بما فيها من زراعه وبيت ما اشتريت يا اخي اللي في داخل الارض فاخشى انه حرام اني اخذ وقال صاحب الأرض الأصلي لا والله حتى أنا حرامني أخذ ما أدري أخاف الله يحاسبني عليه فاختلف وذهب إلى القاضي <تصفيق> <تصفيق> هذه الخيالية هذه الخيالية خيالية يعني ما ذهبوا إلى القاضي لأن كل واحد أمسك الجرة من جهة وانكسرت بينهما لا ذهب إلى القاضي لأن كل واحد متحرج شرعا من أن يدكل إلى حسابه مال ما يدلي هو حلال ولا حرام والله يا أخي ما أبغى الله يحاسبني عليها دبر نفسك معها فذهبوا إلى القاضي واختلفوا فقال القاضي أعجب بهما وقال هل أحد منكم عنده بنت يعني للزواج فقال واحد منهم نعم أنا عندي بنت يعني للزواج جاهز فقال الثاني أنت عندك ولد جاهز. قال والله قال زوجوا الشاب من الفتاة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 إذا كان في مئة موظف جدد دخلوا خلال هذه السنة أن ثمانين منهم كلهم من هذه القبيلة معقول أنه كلهم ما شاء الله الذين فازوا في الامتحان وفازوا في المفاضله وصاروا أحسن من غيرهم المقابلات, المقابلات وغيرها هذه في علامه استفهام بصراحة المناقصات التي التي تظهر المواصفات لماذا أحيانا لما يأتي مهندس معين ليدقق على مواصفات معينة في بناء ثم يوقع عليها على الموافقة وإذا هي ليست على المواصفات المطلوبة اصلا واحيانا تكون شركات تأخذ بالباطن وشركة كبرى تأخذها مثلا بمئة مليون ثم تعطيها شركة بالباطن خمسين مليون ثم الشركة بالباطن تعطيها شركة أقل منها بعشرين حتى أن يذكر قصة يقولون في الصين خديما أحد رؤساء الصين زار بلدة أخرى فدخل وجد البلد كله منور ولمبات الشوارع وأعجب أن المدينة ما شاء الله كلها إنارات فراجع وستدعى وزير الكهرباء عنده قال انا والله زرت البلد الفلاني وصراحة أعجبت يعني جدا بالوضع و كم تحتاجون حتى تضيء كل الشوارع قال كيف يعني؟ قال يعني أريد كل 20 متر يكون في عمود لمبه كل 20 متر يكون في عمود إنارة قال يعني نحتاج إلى 100 مليون دولار فصرف له مليون دولار فهذا نادى الشخص المختص بالاناره لأن شركة كهرباء عندهم كل واحد مختص <تصفيق> قال تعال نحن نحتاج إن نحن نضع مع أعمدة إنارة في الشارع نحتاج كل 50 متر عمود إنارة <تصفيق> بدل ما كانت 20 <تصفيق> صارت 50 وبالتالي العدد بدل ما كان 100 ألف عمود قل إلى 50 <تصفيق> كم تحتاج؟ قال <تصفيق> والله احتاج يعني إلى يعني 60 مليون دولار أعطني المناقصة له وأخذ الـ مليون وعطاه اياها قال يعني الرئيس راح يلاحظ الفرق يعني هو <تصفيق> بيجي عند يعني ايه هذا نادي الشركه المنفذه الشركه اللي بتنفذ مم. بيتفق معهم قال نحتاج الى اعمده اناره نحتاج كل سبعين متر تحطون <تصفيق> عمود اناره وكذا مدبر نفته مع عطاط 40 مليون واخذ الباقي <تصفيق> فمدير الشركة هذه جاء عنده قال بتشتريها بالضبط قال ابغى لما يمر الرئيس يشوف انوار يقول فصرف للناس أنوار كل واحد يضع عند بيته لمبة زين ولم تكلف إلا مليون فأنت إذا تأملت في هذا القف من الأموال تجد أن ليس من أموال الرئيس نفسه إنما هذا يكون من أموال, أموال الشعب وهذه هي القضية التي نسميها نحن اليوم بالفتاة المالي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحذر الصحابة من هذا لما أرسل واحد من الصحابة اسمه ابن اللتبية قال له اذهب واجمع لنا الصدقات نوع من يعني المال الذي يوضع في بيت, رأس في بيت مال المسلمين ذهب الرجل رجل طيب وصحابي جليل يعني. فكان يأتي إلى الرجل الذي عنده مثلا أربعون من الغنم أو عنده مثلا مئة ولا مئتين ولا ثلاثمية يقول انت عندك كذا طيب عليك مثلا شاف وكان لطيف في التعامل فكان بعض أصحاب الغنم يعني يستملحون الرجل لطيف وكذا فيقول لواحد منهم خذ هذه الشات الصغيرة هدية لك وهذا يقول ما شاء الله خذها العنز هذه فيها حليب هذه هدية لأولادك فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شياه كثيرة وابل وغنم وبقر هي الزكاة ومعه مجموعة صغيرة هدايا أهدئت إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال رسول الله هذا الأموال فقال يا بلال ضعها مع الصدقة قال يا رسول الله لا هذا لكم البقر والغلب وهذا القليل هذا أهدي إليه هذه هدايا جاءتني وأنا موظف أنا توظفت في الشغله يا رسول الله مثلا شهرين ثلاثة كان يأتيني هدايا من الناس جمعتها لعيالي هذا أهدي إلي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> طيب انتخذ راتب ولو أنك الناس ما أعطوك هالمال إلا لأجل وظيفتك ما جاءك الواحد في بيتك وطرق عليك الباب وقال خذ هذا هدية رقى النبي صلى الله عليه وسلم من بر بعدما أمر كل المال هي يوضع الصدقة وقال ما اقوام نستعملهم على عمل ثم يجي واحد فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي افلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدي إليه أو لا ثم قال من استعملناه منكم على عمل فليج بقليله وكثيره فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة الان هي داخل ما هي داخلة تحت موضوع الزكاه هو الآن هذا طلع زكاه الشخص هذا راعي الابقار وراعي الغنم ولا هي. لا الشخص هذا ما يعتبر من العاملين عليها احسنت هو طبعا يعتبر من العاملين عليها لو كان ما ياخذ الراتب أيه. لو كان ما يعطيه راتب لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت وظيفتك محدده اجره الطريق اعطيناك اياها الدابه اللي انتركب عليها هذه على حسابنا اكل الداب احنا دفعنا لك إياه <تصفيق> شغلتك هذه كلها نعطيك عليها المبلغ الفلاني <تصفيق> انتهى انتهى ولو انه فتح الباب فتح الباب لكل شخص موظف ان يتلقى هدايا سيصبح الموظف لا يقوم بالعمل مئة في إلا لمن يرجو من ورائه هدية يعني سفيان الثوري رحمه الله يقولون كان لا يقبل هدايا من الطلاب وهو يدرس في المسجد يعني, يعني محتسب ما في رائعه فأقبل إليه شخص وأعطاه رداء هدية رداء يقولون فرده قال لا والله ما أقبل هديتك قال لماذا اني لا, لا أدرس عندك فقال نعم لكن أخوك يدرس عندي في المسجد فأخشى أن يقبل قلبي عليه أكثر مما يقبل على غيره. صحيح. عشان هدية. عشان هدية، عشان أبوه عطاني هدية أصير أسمع سلسة أكثر وأعطيه وجهه. وهذا واقع يعني يعني بصراحة فرضًا لو أنتم الآن ثلاثة، لو واحد منكم أبوه مسؤول في مكان معين، مثلا وأنا عندي شغلة مثلا يعني أبغى خلصها رخصة ولا إقامة ولا ولا شغلة في مستشفى ولا وأبوه مسؤول في هذا المكان، طيب وقبل لا ندخل. اعطاني كرت والده مثلا وعلمت اني أنا سأستفيد منه كمي؟ ألا ترى أني أثناء الحلقة؟ من يوم يرفع عيدة بيسألك بيسألك بيسألك من يوم يقول أي كلمة أضحك عليها وتصبح نكتة أحسن نكتة ليش؟ لأني ارجو من ما لا أرجو من غيره أما المساكين الثانيين ما أحد بيعطيهم بعدها طيب عندي طال عمرك كنا لاحظت في بعض بعض الأعمال أنه تكون مثلاً طال عمرك بعض الأشخاص ترسي عليهم مناقصات أه. أو يجيبون مناقصات من الدولة أه. فيحاولون يرسونها على مشاريع لكن بشرط تبغاني أرسي عليك هالمشروع بدفع م. وبغض النظر انك أنت بتجيب عمال وبتجيب معدات وبتجيب من نوع أنا أبغى يعني نص ال المبلغ اللي رحيب أرباح اللي بت... ايه مو معقول انك انت بتشاركني حلالي وانك انت تبغى فلوس وانك انت تبغى فأكثر القائمين او اللي ترسع لهم المناقصات على هالشكل هو هو مع الاسد سامي يعني احيانا بعض اصحاب الشركات حتى يرسلوا مناقصات عليهم يهدي سيارات تلقاه ما تدري لما ملبق بانوراما تحت ويصعد بالمفتاح فوق وهي باسم الشخص خلاص ويقول لك اصدر هذه هدية لك سيارة تسوالها 400-500 ألف طيب من أين لك هذا بأي حق تأخذ السيارة وتقول يا هذه هدي هدية يا أخي من أخي المسلم طيب والهدية هذه أعطيت لك محبة في الله بينك وبينه ولا لا والله اعجبني مرة مرة ألقيت كلمة في إحدى الشرط حول الأمانة والفتاد المالي فلما انتهيت دخلت عند المدير فمدير الشرطة أظن كان عميد وذلك الوقت او شيء يعني مدير القسم نفسه قال والله يا شيخ إن هذا الموضوع من, الموضوع من أهم المواضيع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 هو فعلا جاي من منطقة أخرى إلى هذه المنطقة يقول فأنا يا شيخ موظف في هذا المكان وجيراني دائما يلزمون عليه يريدون يعزموني وكذا وأنا اعتذر أقول إذا صار عندك عشاء لأي أحد أنا أدخل عندك عادي لكن ان كل الوليمة لي أنا لا يقول فواحد من جيراني لزم عليه وأكثر فذهبت إليه يقول ذباح دبيحتين وعمل وليمة كبيرة و... يقول فبعد ثلاث أو أربعة أشهر صار عندنا مضاربة شباب وأخذناهم وضعناهم التوقيف. فعدة أشخاص حاولوا أن يدخلوا واسطة حتى يطلعوا ابن فلان في واحد كان ابوه صاحب مركز والكل خائف يدري اني أنا ما أقبل واسطة يقول فذهبوا إلى جاري هذا وقالوا أنت عزمت يعني أكرمت وكذا واستجاب لك, لك فضل عليه فصرفت فلوس لأجل ذلك اذهب وكلمه يقول الكل كان يأتيني وهو محرج لأنه إذا جاءوني أقول طيب يجوز شرعا مش في محكمة تحكم بين الشباب أطلع بس فلان لأن ابن فلان اترك الباقين لا شرعا ما يجوز أضعها في ذمتك عند الله يقول فكانوا يسكتون يطلعون جميل. يقول إلا هذا جاي وهو مالي وجهه وعادي ويتكلم وكان كيف ابو فلان والله أنا أبغى توسط فلان اطلعه يقول فعلمت أنه ما جرأه علي إلا زبيستين الخروفين يقول الله أحط يدي في مخباتي واطلع قيمة قيمه زبيختين الف <تصفيق> ريال لكن يوم الالغان مرخيص يعني <تصفيق> يقول اعطيه الف و قلت تفضل قال هذا قلت هذا قيمه الخروفين اللي ذبحتهم انت ذاك الليل والله ما جراك عليه الا ما قدمته لي من قبل لذلك يا جماعه الشريعه جاءت بسجل واحد موظف وجاك واحد مراجعين واعطاك مثلا قلم تكتبه بعدين قال لا لا خل قلم معك لا والله خله معي ولا خليه معك ما يجوز اني اخذ ولا شيء تحرج الإنسان من هذا يحميه اخي من الفساد المالي اذكر كان يحدثون عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله بعض طلابك يقول كنا ندرس عنده في الجامعه وكان الشيخ في الدور الرابع في الكليه يقولون فكان اذا اراد ان يتصل باهله بيسالهم عن أي موضوع عند التلفون هذا التلفون في اتصال دولي لو بغى يتصل بالمريخ استطاع وعلى حساب الدولة لأنه يعني في مرتبة وزير وعضو هاي كبار علماء، فكان إذا أراد ان يتصل بأهله تلك الأيام ما في جواله فكان يفتح الدرج ويطلع هلال هذه النص ريال وريال حديد، وينزل تحت للتلفون العمره أنتم ما دركتون أنت صغار يعني. لحقنا عليه شوي. لحقت عليه شوي. بداية سووا. <تصفيق> <تصفيق> ريال ويكلم زوجته، فكان الطلاب يقولون الشيخ يعني التلفون جنبك. وانت تنزل سحاس وتعب نفسك فكان يقول لا هذا وضع لمصالح الناس أتصل أدور عن فتوى أتصل أتوسط الطالب أتصل اسال عن معاملة نعم أما أتصل على زوجتي أقول بكر الغداء ولا أخر الغداء ولا عندي غيف لا والله فالواحد يا جماعة إذا شدد على نفسه في هذا بلا شك أنه ما يكون أعلى يكون أكثر شدة أنا سمعت أيضا عن ابن عثيمين رحمه الله انها كان إذا جه الراتب يحسب عدد ايام الغياب ويرجع لهم الفلوس ويأخذ <تصفيق> المستحق اللي يعني يداوم والله من يسويها مرة. مره الشيخ ابن جبرين الله الله يفرج شوف يا اخي احيانا هالنماذج يعني تعطيك موعظه صراحه مره الشيخ ابن جبرين كان راكب مع واحد من من طلابه ويبدو انهم كانوا مسرعين وأوقفهم التفتيش هذا قبل قبل ساهر عادنا اللهم ف <تصفيق> ساهر والعياده بالله تضر عقوبة على الناس المهم فيمشون وقفهم التفتيش فالتفتيش قال لصاحب السيارة عطنا الرخصة ووقف السيارة قال ليش قال عليك مصر نعطيك مخالفة فقال والله ما عليش هذا فضير الشيخ عبدالله الجبرين، فقال اوه يا شيخ كيف حالك شيخ نعطك طيب اتفضلوا امشوا امشوا فقال الشيخ لا تمشي ان تمشي كل الناس اللي مسرعين ولا تمشينا نحن بس عشان بالجبرين موجود قال بصراحة يا شيخ لا والله عشانك أنا مشي قال لا والله إذا مخالفة أنا لا أتأكل بديني ما دام كل الناس يمشي عليهم نظام مشي عليه بالله عليك من اليوم يتعامل مع نفسه مثل هذا التعامل قليل يا أخي هذا ذكروا أن عمر رضي الله عنه يقولون جاءه يوما مسك مسك يعني قطع من الطيب جاءته من مصر وكان عمر بن العاص أرسلها إليه قال هذا تبرع جاء لبيت مال المسلمين واحد صاحب مثلا يعني عطورات وقال هذه اتبرع بها لبيت مال المسلمين يستفيدون منها يقول فلما جاءت الى عمر جلس ينظر اليها وهي كسر مثل الطين اليابس <تصفيق> احتاج تكسر وتبع فنظر اليها عمر ثم قال وددت يعني تمنيت ولو اني وجدت امرأة جيدة الوزن تزن هذا العطر وتبيعه وتعطين المال اضعت في بيت مال المسلمين لان كان اكثر ليشتغلون بالعطورات عندهم نساء <تصفيق> قالت زوجتها انا جاهزة يا امير المؤمنين زوجة اللي هي أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه فقال تكسريني قالت نعم فبدأت المراه اجتمعت العطارات وهي تكسر كم تريدين اقيه فيبتزن لها يلا الحساب وتجمعها من, من غير مكافأة لها، يقولون فلما جاء عمر في الليل ونام بجانب امراته فشم في خمارها اللي عليها يعني هي تنام بلباثة شم فيه عطرا مسك فقال ما شاء الله اشتريتي من المسك وتعطرتي لي قالت لا والله قال عجل كيف المسك موجود في هذه الرائحة في خمارك قالت كان يلتصق في يدي مع التكسير يلتصق فأمسحه في خماري فقال آه الناس يشترون الطيب لنسائهم بالمال ليستمتعوا به فيهن وأنا أستمتع بالعطر بالطيب على حساب المسلمين لا والله لا يحاسبني الله على ذلك وقام وأخذ الخمار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 اللي أنا أعمل فيها وقل ما هو أعلى من ذلك المناقصات التي تأتي عروضات الشركات التي تأتي كلما صار الإنسان يا أخي أكثر دقة على نفسه وفق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أو نعم <تصفيق> نبت من سحت يعني نبت من مال الحرام، وإذا الإنسان دقق على نفسه ودقق على غيره أصبح الذين تحته يخافون يعني الآن المشكلة إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة البيت كلهم الرقص ذكروا أن عمر لما جاء إليه بالغنائم التي جاء بها من فارس لما فتحوا بلاد كسرى وجعل عمر ينظر إليها فإذا فيها خرزات صغار الماس يعني جاء بها ومعدودة هناك مثلا مئة حبة وصلت مئة حبة بالتمام فقال عمر وهو ينظر إليها قال والله إن قوما ادوا هذا لامنا والله إنكم أمنا الجيش أمين فقال له علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين حفظت فحفظوا ولو رتعت لرتعوا هم لو رأوك كل مرة والله هذا العقد حلو بحطه في زوجتي جميل يقول لو رأوك الشعب تلعب والله كل يلعب لكن لما رأوك شدت على نفسك شدت على نفسك نختم سؤالك يا, يا جلها طالعا مركب السبس أنه اللي قاعد يصير الان هل هو بضعف المتابعة او ضعف الوضع الديني والله يا اخي هو امور منها ضعف المتابعة وهذا مهم ايضا ضعف التدقيق عليهم لان احيانا يصير هذا صديقك وهذا ابن عمك وهذا ابن صديقك وهذا أنت شريكة في الشركة اللي اخذته هم هنا فالمسألة كلها يعني كلها محصلا بعض يعني والامر الثاني ايضا ضعف الوضع الديني عندهم صلى الله عليه رزقنا وياكم المال والحلال الله يجب اخيرا الشباب انتم ايضا ايود أشكر لكم مواصلتكم ومتابعتكم معنا وأسأل الله أن تكون الحلقة يعني وهذا الكلام فعلا يعني رسالة تصل بإذن الله تعالى إلى من ينتفع بها أسأل الله يرزقنا وإياكم ورزق الحلالة لقاء آخر من مسافرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته